Bismillahirrahmanirrahim Siala <SILENCIO> sa'ilu في عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان قدامه خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه wacahibatih wa aksi wafcilatih التي تؤيه ومن في الأرض جميع ثم يوجيه كلا كلا إنها لظا نزاعا للشوا تدعو من أدبر وتولا وجمع فأوعى إن الإ انسانا خلقها لوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معنون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم واعون والذين هم بشهاداتهم طائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا انقَبَرُوا كَمُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ مِنْ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصيب في ظل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.